بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان بحثنا في بيع المكره وبما أن المكره غالبا القصد منه ماشي الا إلا ما شرده ونداره ولهذا يبقى مجال في البحث عن أنه هل يمكن لحوق الرضا به أو لا لو كان القصد غير ما شيء إذن العقد لم يتحقق ولا معنى للحوق الرضا به ولكن بما أنه في غالب الحال القصد موجود يقع البحث في أنه هل يمكن؟ لحقوق الرضا به اولى قلنا اول ما يخبر بالبال هو انه لو كان بيع الفضولي يمكن ان يصحح بعد ذلك بالاجازه باجازه المالك فهنا بطريق اولى لأن البيع هنا صدر من المالك نفسه غاية ما هناك أنه لم يكن راضيا بذلك فبعد أن يرضى لماذا لا يصح لأن كان في بيع الفضول على ما أفتو وعلى ما سنفتي إن شاء الله في بحث مقبل يصح لماذا هنا لا يصح وقلنا أنه بالمقابل يأتي هذا الإشكال وهو أن هناك فرقا بين بيع المكره وبيع الفضولي لأن بيع الفضولي إنما لم ينفذ قبل إجازة المالك تخصصا وليس تخصيصا فلم يكن اصلا بيع الفضولي تجارة من قبل المالك لم يكن يشمله تخصصا لا تجارة عن تراضين لا أوف بالعقود لا حلية مال المسلم بطيب نفسه كل هذه اصلا ما تشمله. وأول ما يصبح مشمولا هو زمان الإجازة وذلك لأن الإجازة على ما قيل وسنبحثه وعدنا من مناقشة في هذا المبنى إن شاء الله يأتي لكن على ما يقال يقال أن الإجازة بطبيعتها يجعل المجيز طرفا للعقد حقيقة يعني يصبح المجيز هو البائع حقيقه حقيقة البيع الاعتبار البيع إنه وإلا أمر اعتباري هذا الأمر الاعتباري لم يكن صادرا مني فلم يكن بيعا لي ولم أكن طرفا لهذا البيع ولكن حينما اجازت أصبحت أنا الطرف لهذا البيع حقيقة ولهذا يصبح منظى ويصبح طاما وفتمامية بيع الفضولة على القاعده بعد الإجازة ولئن كانت هناك أدلة لفظية تدل على النفوذ هم هي تحمل على الإرشاد إلى الشيء الحقيقي والأصلي فمنذ البدء هذا البيع بالإجازة أصبح بيعا للمالك وبرضة وهذا بخلاف المكره لأنه في المكره البيع كان منتسبا إلى المالك فإن المكره مالك البيع كان منتسبا إلى المالك وكان خارجا تخصيصا وليس تخصصا لانه لم يكن تجاره عن تراضين ولا عن طيبه نفس تخصصا كان خارجا والشيء لا لا ينقلب عما وقع عليه فهذه تجاره لا عن تراضين الى يوم القيامه حتى ولو لحقه الرضا هذا الاشكال الذي يذكر في المقام هذا الاشكال أجيب عليه كما هو موجود في التنقيح وفي غير التنقيح أجيب عليه بأننا حينما نريد أن نتمسك قل بأوف بالعقود أو قل بتجعة عن تراضين أو قل بحل تصرف في مال فإن مسلم بطيبة نفسه بكل هذه الأدلة حينما نريد أن نتمسك بهذه لا نقصد بالعقد صيغة العقد اللفظية صيغة العقد اللفظية ان هي إلا مبرزا وإنما نقصد ذاك الأمر الاعتباري التبادل الذي هو أمر الاعتباري التبادل هو أمر حقيقي خارجي أمر الاعتباري وذاك الأمر الاعتباري مستمر لم ينقطع وحينما يكون مستمرا هذا, هذا كان مكرها الآن رضي بذلك حينما رضي بذلك هذا الرضا يلحق ذاك الأمر الاعتباري ويصبح الآن من الآن يصبح تجارة عن تراغب هذا ما يقال بشأن ذلك يأتي الكلام في أنه خب هل أنها هل نحكم هنا بالكشف أو نحكم بالنقل هل نحكم انه من الآن من حين الرضا حصل الملك أو نقول لا هذا يكشف عن حصول الملك من أول الامر يأتي هذا السعود طبعا لا شك أن مغتوى الأصل العملي هو النقل بحكم الاسصحاب ولا أريد أن أناقش في إمكانية الكشف بل نحن لا نشك في إمكانية الكشف حتى الكشف الحقيقي فضلا عن الكشف الحكمي فإن الكشف الحقيقي ما بيشي مشكلته مشكلة الشرط المتأخر مشكلة أخرى ما بي والشرط المتأخر نحن قائلون به. على ما نقح في علم الاصول ولا السحالة في الشرق المتأخر فحتى الكشف الحقيقي ممكن فضلا عن الكشف الحكمي وانما نقول الأصل والنقل بسبب الإستصحاب بسبب أنه على كل حال الكشف حاجة إلى دليل والأصعدم عدم حصول النقل والانتقال قبل الرضا نعم يبقى انه لو آمنا فيما يأتي ان شاء الله حينما نبحث البيع الفضولي لو آمنا بأن الإجازة تكشف قل كشفا حقيقيا أو قل كشفا حكميا لو آمنا بذلك لا يبعد القول انا العرف لو يعني العرف يرى أن عم انا الرضا في الكشف أولى من تأثير الإجازة في الفضولي فلو قلنا هناك بالكشف نتعدى إلى بحثنا أيضا فلا يبقى في المسألة شيء إلا أن نبحث بحث الفضولي لنرى أنه هناك نقول بالكشف أو قل أن الدليل على الكشف الدليل اللفظي مثلا كان مختصا بباب الفضولي لكن بالتعدى العرفي أمر معقول فلو قلنا بالكشف هناك يثبت هنا هذا كل ما نريد أن نقوله بشأن بيع المكره ولا أظننا بحاجة الأبحاث كثيرة فأجغ المطولات لكن لا أظننا بحاجة إلى بحث آخر غير هذه الخلاصة وهذا المختصر وبعد ذلك ننتقل إلى شرط آخر والذي جعله الشيخ الأنصاري رحمه الله من شروط المتعاقدين عبر الشيخ الأنصاري بتعبير إذن المولى بالنسبة للعابد قال من شروط المتعاقدين أن يكون العبد أن يكون العبد عقده بإذن المولى فيما أذكر إذا أنا ما مشتبه السيد الخوي رحمه الله عبر بتعبير شرق الحرية وقال فإن كان عبدان لا بد من الإذن إذن المولى تعبير السيد الخوي يكون اوضح في ابراز ان هذا الشرط شرط المتعاقدين باعتبار ان الحريه اخر المتعاقدين او كلاهما الحريه صفه المتعاقدين الشيخ الانصاري عبر بتعبير اذن المولى أحده معين والآخر ماكو فرق لكن أقول التعبير بالحرية يبرز نكتة جعل هذا شرطا جعل هذا من شروط المتعاقدين يبرز ذلك بشكل أوضح فرق آخر ما موجود المهم أن نرى أنه ما هو الدليل على شرط الحرية أو قل شرط إذن المولى ما شكرا ما هو الدليل على ذلك ذكروا آية وذكروا رواية ونحن نلحق بهذه الرواية هم روايه ثانيه مشابهه للرواية الاولى فالمجموع تصير ايه وروايتان الايه قوله تعالى ضرب الله مثلا أبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وأنا ألخص هنا أفضل ما ورد في الكلمات في كيفية الاستدلال بهذه الآية. رب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وأفضل ما ورد ما يلي يقال ما معنى القدرة وما معنى الشيء لا يقدر على شيء القدرة ما هي والشيء ما هو نبرز احتمالات ثلاثة الاحتمال الاول ان تكون ان يكون المقصود بالقدرة القدرة التكوينية قدرة العضلات والمقصود بالشيء الافعال خب هذا الاحتمال مقطوع البطلان ومقطوع الفساد اذ لا فرق بين العبد والحر في قدره العضلات وفي امكانيه ايجاد الافعال ايا كان وقد يكون العبد اقوى اصلا من الحر واغتر فحتما المقصود بقوله لا يقدر على شيء لي ليس هذا وان شئتها عليكم السلام وان شئتها لا تقول يا سائل في البيان الاول في التفسير الأول لا تقول الشيء يعني الأفعال تقول الشيء يعني القضايا الخارجية من قبيل الخياطة من قبيل البناء وما شابه بما هي نتيجة خارجية قد يكون العبد أقدر من الحر في الخياطة يعرف الخياطه بشكل أفضل أو أكثر على الخرف في البناء وأقوى فهذا المعنى الأول ما مقصود المعنى الثاني نفسر بال بالحل يعني القطرة الشرعية في التفسير الأول فسرنا القطرة والقدرة التكوينيه قوة العضلات في التفسير الثاني نقول له لا يقدر على شيء يعني لا يقدر ما عنده قدرة شرعية يعني حرام عليه والمقصود بشيء ليست هي ليست هي نتائج من قبيل الخياطة والبناء فإنما المقصود بأفعاله يعني حركات الحركات التي تصدر من أعضاء يعني حرام عليه أن يحرك أعضاءه إن كان المولى لا يجز له هل احتمال الثاني أيضا واضح البطلات فإن العبد لو قال بعت هذا المال لم يفعل حراما لو قال بعت هذا المال لم يفعل حراما غاية ما هناك قول, قول أن هذا البيع ما تحفظ ما نفذ خب أما أنه فعله حراماً لا حركة لسانه بقوله بيعطه هذا المال ليست إلا كحركة لسانه بالتكبير أو بالصلاة أو بالحديث أو بالضحك أو بالبكاء نفسش قد <تصفيق> هذا كلام قد يقال هذا أول كلام، قد الآية تريد أن تحرم هذه الحرصات هذا خلاف الفقه، فهم ضرورة فقهية خبر ما حق قيل هذا يعني حتى بيعطوا الذي يفتون بي من يفتي يفتون ببطلان البيع. مو يفتون بحرمة الكلام يجيشي ماكو يعني احنا عدنا مسلمات فقهيه مو المفروض أن النظر عنه هذا واضح فقه أنه هشي حرمة ما موجودة إذن هذا ايضا ما محتمل الاحتمال الثالث ان يكون المقصود بالقدره النفود ان, أن ينفذ الوضع الحكم الوضعي لا القدره التكوينيه كما في الاحتمال الاول ولا القدرة التك... ولا القدره التكليفيه كما في الاحتمال الثاني إنما القدرة الوضعيه وهو أن ينفذ والمقصود بالشيء لا بد أن يكون هذا عن الاعتبارات التي التي تنفذ كالبايع كالنكاح كالطلاق شاء الله هذا الاحتمال الثالث اذا بطل الاحتمال الاول والثاني انحصر الامر بالثالث فيثبت ان العبد ليس ممضى اعتباراته التي يوجدها لم يفعل حراما لكنه ما ممضى فما نافذ هذا يصير معنا عندئذ اذا انتهينا الى هذا وتعين هذا نطرح الدور سؤال ثاني وهو انه السؤال الثاني هو أنه خب هذا هل المقصود بذلك حرمة تصرفه في مال مولاه عفا محرمة نفوذ حرمة بطلنا عنه يعني صار مفهوم أنه نفوذ نفوذ الاعتبارات الشرعية هذه اي اعتبارات اعتبارات يوجدها في مال مولاه فيبيع مال مولاه هل هذا مقصود هم هنا نقول قطعا لا لان عدم النفوذ اعتبار تصرفات عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية في, في مال مولاه ما ناشئ من عبوديته فلا أحد في الدنيا تنفذ اعتباراته التي يوجدها في مال شخص آخر خب أنا لست عبدا أنا حر الآن أبيع مال زيد خب ما ينفذ رغم أنني لست عبدا لا ينفذ يقينه إذن ليس المقصود التصرف بشأن أموال المولى فينحصر الأمر في أن يكون المقصود التصرف بشأن أمواله هو لو قلنا بأن العبد يملك كما هو أقول رايين في الفقه لو قلنا بأن العبد يملك رغم أنه يملك ما إلي حق أن يبيع أو يشتري به شيئا من دون إذن مولاه ولو لم نقل بملكيته للمال يبقى تصرفه بشأنه هو النكاح يعقد على امرأة لنفسه أو الطلاق مثلا يطلق امرأته فهذا يبطل بلاء المولى يبطل وهذا هو الذي يكون سببه مملوكيته هذا أنا شفت الخلاف بين المحققين في أن قوله عبدا مملوكا هذا مملوك هل هو تكرار للعب للعبودية عبد مملوكا العبد هو مملوك بعد عبد مملوكا هذا شنو تكرار تأكيد مثلا أو أنه لا منهم من قال تكرار منهم من قال ليس تكرار بس كلهم لا أرخئ خلافا حقيقيا بين الرأيين منهم من قال لا هذه اشاره الى نكته يعني يريد يبين ان هذا العبد انما لا ينفذ تصرفه لانه مملوك ولهذا قلنا ما يشمل تصرفه في مال مولاه تصرفه في مال مولاه حتى لو لم يكن مملوك له. لا ينفذ فهذا بيان لنكته عدم النفوذ وهي انه مملوك كله ما صحيح قول هذا تكرار نعم تكراره مملوك عبد يعني مملوك مملوك يعني عبد تكرار وهذا, وهذا التكرار بنقطة هذا التكرار بنقطة بلاغية وهي انه يريد ان يبين يشير الى سبب عدم النفوذ سبب عدم النفوذ قوم مملوكه صح هذه هي الايه المباركه فل فرض ان الايه لو فرضنا انها مجمله بل ليست مجمله هي واضحه يعني بنفس هذا التسلسل من البيان يتضح يتضح دي لا الآية اقول لو فرضنا ان الايه مجمله ما معلومش مقصوده لعلها تنظر الى الحرمه الشرعيه لعلها افرض تنظر الى التصرف في مال مولاه طبعا التصرف في مال مولاه منافت لو فرضنا اجمالا في الايه عندئذ يقولون توجد روايه والرواية بعد توضح ودائما نحن عندنا أن السنة تشرح الكتاب وتوضح الكتاب هنا هم عندنا السنة واتفاقا هم هذه الرواية صحيحة السند ثمة السند الرواية ما يلي صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان أزوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أفشيء الطلاق هذا أفشيء من الطلاق أنا فحصت في الكتب الظاهر أن هذا التعبير ما ورد إلا في التهذيب ويبدو أن الشيخ الحر صاحب الوسائل ما أخذ من التهذيب يعني ما أخذ العبارة من التهذيب في حين أن عبارة الفقيه وعبارة الاستبصار اللي هو هم لصحب التهذيب تعلمون ان مؤلف الاستبصار ومؤلف التهذيب واحد وهو شيخ خطوسي تختلف محمد بن علي بن الحسين أنا ما أدري ليش هذا الشيخ الشيخ الحرد ينقل عن محمد بن علي بن الحسين يعني عن الفقه والعبارة جايها الشكل يجوز, يجوز نسخ الفقيه مختلفة من كل السوء محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أدينة عن زرارة عن أبي جعفر أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ورب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء أفشيء الطلاق التعبير هالشكل أنا ما وجدت قلت لكم الـ الـ الطبعه القديمة الحجريه ما موجود عندي ما قلت ما راجع أنا راجعت الطبعه الطبعات الأخوندي هذا اللي يسمونه طبعات الأخوندي يقول فشيء الطلاق ما يقول أفس شيء الطلاق فشيء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق الطلاق مش شيء إذن هو مشمولاً لقوله تعالى لا يقدر على شيء هذا الوارد في الفقه كلمة أفس شيئاً ما يعني في هالطبعات الجديدة قلت لكم على طبعات الحجرية أنا ما عندي منها في هالطبعات الجديدة في أفس شيئاً الطلاق ما وارد إلا في ال في تعذيب هو الشيخ يقول بعد ذلك بعد ما ينقل هذا عن الفقيه يقول ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن السعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أدينه تومس توم تومس سمع الشيخ في كتابه في كتاب التحديد وفي كتاب السبصار في التحديد هالشكل وارد أفشلون الطلاق في الاستبصار التعبير يختلف في الاستبصار يقول ليس الطلاق بيده اصلا لا يقول فشيء الطلاق ولا يقول افشيء الطلاق يقول ليس الطلاق بيده هذا على كل حال، كل حتى لو فرضنا أن التعبير جاي أفشيء من الطلاق، فالتعبير غريب ونابي ومعلوم معلومش. يعني يبدو أن هذا التعبير كان فيه خطأ من قبل الراوي من قبل الناقل. بس على المقصود واضح. حتى لو لو أخذنا بذلك التعبير، المقصود واضح. يعني لا طلاقه، لا نكاحه، لا بيعه، لا شراؤه بناء على. كوني مالكنا الأموال لا يتم إلا بالرواية فلو أن الآية بها احتمالات أو بها وجوه لكن هذه الرواية صريحة وذا تشرحنا له لده لنا الآية الإمام را يتمسك بالآية المباركة بلي عنوان الحديث. الحديث الوسائل مجلد عش... 22 اثنين وعشرين بحسب آه... هذا طبعة آل البيت صفحة 101 واحد 102 باب 45 وأربعين من مقدمات الطلاق وشرائطه وهو الحديث الوحيد في الباب يعني فد روايه فيها الباب وارد وهي هذه روايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته